قول المعلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أي الشركون ما لا يخلقوا شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون تقدم أن بوّب المؤلف رحمه الله تعالى بقوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ثم قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره فبين أن الاستعاذة بغير الله شرك. وأن الاستغاثة بغير الله شرك وأن من الاستغاثة بغير الله أن يدعو المرء غير الله ثم بواب المؤلف رحمه الله على أن دعوة غير الله ضائعة ولا قيمة لها وأورد بعض الآيات القرآنية الواردة في هذا الخصوص أولاً بين أن الاستعاذة لا تجوز والاستغاثة لا تجوز ودعوة غير الله لا تجوز ثم برهن على ما يقول لأن دعوة غير الله شرك أكبر في قوله باب قول الله تعالى أي ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون هل هؤلاء صالحون لأن يدعوا من دون الله أو يدعوا مع الله ما لا يخلق شيء ما يستطيعوا يخلقوا ذباب إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو اجتمع من في أقطارها من أهل الأرض كلهم على أن يخلقوا ذباب بروح ما استطاعوا هذا الطائر الحقير هو شيء وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه الذباب الضعيف الحقير لو سلبهم نقطة سمن أو عسل أو كذا راحت ما استطاعوا أن يخلصوها أن يشركون ما لا يخلقوا شيء أي كان حتى وإن كان من الملائكة وإن كان من الرسل من الأنبياء من الصالحين كلهم لا يستطيعوا أن يخلقوا شيء وهم مخلوقون لله فالمخلوق لا يصلح أن يكون إلهن لأنه هو مخلوق هو مربوب له رب فالمربوب ما يصلح أن يكون رب والمخلوق ما يصلح أن يكون خالق وهم يخلقون هم ما يستطيع أن يخلقوا وهم في حد ذاتهم في أنفسهم مخلوقون لله ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أيها المشركون ما يستطيعون أن ينصروكم بشيء أبدا واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون إذا كما يستطيع أن ينصر نفسه إذا أمر الله جل وعلا به إلى النار ما يستطيع أن يمتنع ولا قدرة له ولا قوة له فإذا كان هو في نفسه ما يستطيع أن ينصر نفسه فكيف ينصر غيره هذا توبيخ للمشركين الذين يعبدون مع الله غيره أو يعبدون أحدا من دون الله كائنا من كان ويبين لهم جل وعلا بأدلة عقلية واضحة يدركها كل إنسان هؤلاء الذين يعبدون أحمد البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو غيره أو غيره من الناس أو الحسن أو الحسين أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أو غيرهم مثلا ما يستطيعون أن ينفعوا شيء وهم أموات فإن كانوا من أولياء الله علي رضي الله عنه والحسن والحسين فهؤلاء في روضة من رياض الجنة ونشهد لهم بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لكنهم ما يستطيعون ينفعون أحد لا ينفعون أحد وإن كانوا لا يدرى عنهم وعن مآلهم ما يدرى أهو في روضة من رياض الجنة هم حفرة في حفر النار إن كان الرجل صالح في نفسه فهو في روضة من رياض الجنة مشغول بما هو فيه من النعيم ولا يدري عن من يعبده من دون الله وإن كان هو العياذ بالله في حفرة من حفر النار فهو أشغل وأبعد عن أن يستجيب ما نفع نفسه فما يليق بالعاقل أن يعبد مخلوقا مثله أو ينادي مخلوقا مثله من يستطيع نصر ولا يستطيع نصر نفسه ففي هذه الآية توبيخ للكفار الذين يعبدون مع الله غيره بأن من تعبدونه لا يصلح للعبادة حكم عقلك إن كنت عاقل وانظر لو كان حي ما صحى أن تدعوه إلا فيما يستطيعه لكن تسأله أن يدخلك الجنة أو يعيذك من النار وهو ما يستطيع ما يدخل نفسه ولا ينقذ نفسه من النار فالله جل وعلا يلوم الكفار ويوبخهم ويبين لهم ظلالهم وفساد عقولهم بأنهم يعبدون من لا يصلح للعبادة نعم وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وقوله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ما يملكون من قطمير ما يملك ولا يستطيع أن يوجد شيء وليس له ملك إلا ما أعطاه الله جل وعلا والقطمير ما هو هو اللفافة الخفيفة التي على النوات نوات التمر عليها لفافة خفيفة هذه تسمى قطمير وفيها نقرة في ظهرها تسمى نقير وفيها خيط في وسطها يسمى فتيل وكل الثلاثة ذكرها الله جل وعلا في القرآن في هذه النوات الصغيرة فيها ثلاث يتحدى كفار قريش وغيرهم من الكفار هل آله تملك شيئا من هذا الشيء اليسير؟ ما يملكون من قطمير ولا نقير ولا فتيل كلها في النوات ما يملكون من قطمير فهل يصح أن يعبد من دون الله وهو بهذه الصفة وقال جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا على فرض المحال إنهم يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينب يتبعك مثل خبير وهو الله جل وعلا يخبرك الله جل وعلا وهو الخبير والعليم إن تدعوهم ما استجابوا لكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لو تصرخ عند الميت افعل لي كذا واعطني كذا الطفل الصغير ينتقدك يقول هذا ميت شلون أنت إن تدعوهم لا يسمعوا ولو على فرض إنهم يسمعون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قذف قتل بدر من الكفار في القليب بعد ثلاثة أيام من قتلهم وقد جيفوا وأنتنوا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب وبأسمائهم وأسماء آبائهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا قالوا يا رسول الله كيف تكلم أناسا قد جيفوا جيف قال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعون جواب هذه خاصية مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم للكفار لأن الله يطلع على ذلك ويطلع أنهم يجعل فيهم السمع يسمعون لكن ما يستطيعون يجيبوا أموات يعني أرواحهم تسمع ولكن ما, ما تجيب فلا يسوق لنا مثلا نحن أن ننادي الأموات بعد يوم أو يومين بعد موتهم ما نناديهم نقول اسنعوا كذا أو فعلوا كذا أو استجيبوا لكذا وإنما ندعو لهم نسلم عليهم سلام دعاء السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله مستقدمين منا ومنكم المستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم زيارة القبور للدعاء لهم والترحم عليهم لا لدعائهم فهم ما يصلح أن يدعوا وإنما يدعى لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان فالحي هو الذي يستطيع أن ينفع الميت بالدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه ونحو ذلك أما الميت فهو خلاص انقطع عمله إلا إن كان الله أجر له عملا تسبب له حال حياته إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فالميت ينتفع بدعاء وعمل الحي لكن الحي ما ينتفع بدعاء الميت ولا ينتفع بنفع الميت الميت ما يستطيع أن ينفع ولا يستطيع نفعه بشيء إلا بعد إذن الله جل وعلا فالله جل وعلا يخاطب عقولا الناس يخاطبهم بما يعقلون إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم أنتم تعرفوا أنهم ما يسمعون أموات ولو على فرض المحال إنهم سمعوا ما استجابوا ما يستطيعون أن يجيبوا وليست تنتهي على هذا يوم القيامة يكفرون بشرككم ينكرونكم تقولون عبدناكم يقولوا والله ما عبدتونا ولا علمنا عن هذا من شيء ولا نرضى إن كانوا من الصالحين فهم لا يرضون بعبادتهم من دون الله لأن من رضي بعبادته من دون الله فهو طاغوت وحاشى أولياء الله أن يرضوا أن يعبدوا من دون الله نعم. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفي الصحيح يعني هو هذا الحديث في الصحيحين عن أنس ابن مالك رضي الله عنه هذا الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين من قدوم النبي من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى لحق بربه في السنة الحادية عشرة وأنس يخدمه. وأنس أمه أم سليم رضي الله عنها الصحابية الفقيهة العالمة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم الحين قدموا مهل المدينة قالت يا رسول الله ما من أحد من أهل المدينة من رجل أو امرأة يستطيع أن يهدي عليك إلا أهدأ وأنا أهدي عليك ولدي هذا يخدمك وتأملت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبله فقبله صلى الله عليه وسلم ودعا له دعا له بطول العمر فطال عمره وأن يبارك له في ماله ولده فبورك له في ذلك فدفن هو من ولده لصلب أكثر من مئة والأحياء كثير وبولك له في ماله فكان بستانه في البصرة يثمر في السنة مرتين ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل المغفرة والرحمة من الله جل وعلا رضي الله عنه وكبر في آخر في طال عمره حتى إنه في السنتين الأخيرتين من عمره كان رضي الله عنه ما يستطيع الصيام لكبره وضعفه وفكره عقله باق فكان رضي الله عنه إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكين وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه لأن من لا يستطيع الصيام فإن كان يعمل القدر على القضاء فيقضي ولا يطعم فإن كان لا يأمل القدر على القضاء فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين ما دام عقله باقا. وليس عليه شيء لا قضاء ولا غيره ما دام مثل بعض الأمراض المستعصية والتي لا يعمل المريض فيها أن يقدر على الصيام مستقبلا فهذا يطعم عن كل يوم مسكين وإن كان يعمل القدر على القضاء فإنه يقضي متى ما قدر على القضاء عن أنس رضي الله عنه وكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ولا يباشر القتال لأنه صغير السن لأنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم عمره عشر سنين رضي الله عنه وخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين يقول شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد الشج الضربة في الرأس يخرج منها الدم وقصرت رباعيته الرباعية السنان للإنسان أربع رباعيات والسنان المقدمتان الفسطى هذه يقال لها ثنايا والتي تليها من هنا وهنا من يمين وشمال تسمى الرباعية الثنتين الوسط ثنايا واللي على يمينها وشمالها تسمى رباعية وفي الإنسان أربع أسنان رباعية كسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام من شدة الضربة فجاء أحد الصحابة رضي الله عنه مالك رضي الله عنه وجذبها ب أسنانه ومص الدم الذي على على وجنته صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مجه فقال لا والله لا مجه وابتلعه فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا سمسه النار لأنه دخل في جسمه شيء من خارج النبي صلى الله عليه وسلم ويوم أحد أحد الجبل الذي في شمال المدينة جبل عظيم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه فالوقعة هذه التي حصلت في السنة الثالثة من الهجرة كانت في سفح الجبل فنسبت إليه فقيل يوم أحد وذلك أن الكفار تجمعوا مع معهم وجاءوا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فكان النصر في أول الأمر في وقعة أحد للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا واشتغلوا في جمع الغنائم والرمات الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم للحراسة على الجبل وقال لهم لا تبرحوا مكانكم على أي حال كنا حتى ولو رأيتم الطيرة تخطفنا لا تبرحوا مكانكم يعني انتصرنا أو هزمنا لا تبرحوا مكانكم لأن فيهم الحراسة يحرسون عن أن يؤتى صلى الله عليه وسلم فحصلت الهزيمة للكفار فولوا واشتغل الصحابة الذين أسفل لبشر المعركة في جمع الغنائم. فقال بعض الرمات الذين على الجبل ننزل مع إخواننا خلاص انتهت المعركة بالنصر للمسلمين فقال لهم قائدهم ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم نبقى في مكاننا حتى يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول فاختلفوا وعصى بعضهم ونزلوا فخل الجبل من الحراسة فالتفت خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان في ذلك الوقت مع جيش الكفار يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولذا يقال خالد رضي الله عنه ما هزم في جاهلية ولا إسلام رضي الله عنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله فالتفت فوجد الجبل الذي كان عليه الحراسة خالي فرعا أن من المناسب الكرة بالجيش جيش الكفار مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فصارت الوقعة مرة ثانية وصارت الهزيمة على الصحابة رضي الله عنهم واستشهد من استشهد منهم ومنهم حمزة رضي الله عنه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم استشهد وعدد من الصحابة ومثل بهم وقطعوا وقطعت آذانهم رضي الله عنهم وأرضاهم فكانت الهزيمة بسبب ماذا؟ معصية النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم حصل النزاع ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فصارت الهزيمة ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بسببكم أنتم الذين عصيتم أمر نبيكم فصارت الهزيمة فمع المعاصي سبب لهزيمة المسلمين وذلهم وسيطرة الكفار عليهم ولو أن المسلمين قاموا بأمر الله ما هزمهم أحد ولا استطعتهم أي قوة في الأرض لأن الله ناصرهم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم وكانوا في وقعة بدر لما كانوا مع الله جل وعلا وما حصل منهم معصية نصرهم الله وهم ثلاثمائة وبضعة عشر والكفار يزيدون على على الألف والمسلمون ضعف ما معهم طعام ولا مركوب ولا زاد ولا قوة ولا سلاح والكفار معهم الشيء الكثير لكن الله جل وعلا أيد المسلمين بالملائكة فصار النصر للمسلمين لما كانوا مع الله جل وعلا وما عصوه فلما حصلت المعصية وإن معهم النبي صلى الله عليه وسلم صارت الهزيمة فالمصيبة والمصائب تحصل العبد بسبب فعله هو الذي يجر على نفسه بالوقوع في المعصية وعدم المبالاة بها فيسلط الله عليه حتى إن بعض السلف رحمة الله عليهم يقول إنني لأقوع في المعصية فأرى ذلك في وجه زوجتي وسير دابتي يقول لا عصيت ربي جل وعلا تكدرت علي زوجتي سأت معاملتها لي ودابها الهملاجة التي تمشي بسرعة إذا وقعت في المعصية بدأت تتلكأ وتتمنع وضعوها سيرها يعني المعصية سبب لسوء معاملة الزوجة سبب لسوء معاملة الولد سبب لسوء معاملة الجار والأخ سبب لخراب السيارة خراب لموت الراحلة وهكذا لأن المرء إذا عصى الله جل وعلا سلط الله عليه ما حوله وهو لا يدري قد لا يشعر لكن بعض السلف إذا تكدرت عليه حال من الأحوال رجع يؤنب نفسه ويحاسب نفسه ما الذي حصل منك ما جاءت هذه المصيبة إلا بسببك فيؤنب نفسه ويحاسب نفسه ويتفقد حاله ثم يرجع إلى ربه ويتوب إليه ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ومع أصابك من سيئة فمن نفسك بسببك والله جل وعلا كتبها على عبده شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته من الذي شجه الكفار ومن الذي كسر رباعيته الكفار كسروا سنه هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم ما أعطاه الله جل وعلا من الأمر شيئا الأمر لله يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق يصيبه ما يصيبه يشج وتدمى تدمى جبهته وكسرت رباعيته ويجوع عليه الصلاة والسلام ويتألم ويقلق من الألم ونحو ذلك وهو أفضل الخلق لكنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضررا لأن النافع والضار هو الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم انتقد الكفار كيف يفلح هؤلاء وقد شجوا نبيهم وأدموه يدعوه إلى الله وإلى توحيد الله يدعوه إلى ما ينفعهم ومع ذلك يضربونه ويدمونه فقال الله جل وعلا له ليس لك من الأمر شيء الأمر كله لله ليس لك من الأمر شيء وما يدريك هؤلاء الذين شجوك وضربوك وأدموك يسلمون ويدخلون معك الجنة الأمر ليس لك الأمر لله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم إذا شاء أو يعذبهم لأن الأمر كله له فإنهم ظالمون هم الآن ظالمون لكن لا يدري ما مآلهم إلا الله جل وعلا قد يكون الآن ظالمون لكن مآلهم إلى الجنة يتوبون فعلا تابوا وأنابوا إلى الله وناس يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لإساءتهم تاب الله عليهم. فالمؤلف رحمه الله يسوق هذا الحديث للأمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وهو أفضل الأنبياء والرسل صلوات الله وسلم عليهم أجمعين والرسل أفضل بني آدم. وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ما يملك من الأمر شيء لأن الأمر لمن لمالكه والله جل وعلا وهذا كلام الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء